ويل يا غيابك ويالوني تدري بعدك ما راني ويل يا غيابك ويالوني حاضر بويا وين ضيعتك hazrat mannat boya vazait kinadet boya tadr ba'da marani va li yabiyab ku lani taj kinade tuboya hadr etmenet boya bad تدري <تصفيق> تدري بعدك ما راعون ويا غيري يا بك وي حاضر اتمنىت حاضر اتمنىت بويا بضيعك ناديت بويا حاضر اتمنىت ايش ناديت تدري تدري بعدك ما راعى ويلي يا غيابك تدري تدري بعدك ما ويلي بغيابك ويلي يا بغي وي حاضر حاضر اتمنى توبيا بضع ايت ناغت توبيا حاضر اتمنى توبيا بضع يا بويا ودي اعتك لوعى وحسرى يا بويا ودعتك لوعى وحسرى وظلت نوحى عليك وجر العابرة جسمك يا بويا قاضي حفرة وقابرة جسمك يا أبو يا بقلبي حفرة وقبرة نادتك بدمعاتي على الزمر نادتك بدمعاتي على الزمر أبو يا عيد من سلمتني وحدي بغموم وي عيفتني بويا عاد ما انسى لا ميتني وحدي بغموم وي بالهضم وليت بويا ضعتك ناديت بويا بل هذا ظلته بعدي جيت تدري بعدك تدري بعدك ما را والياب غيابك ويلي يا بغيابك تدري تدري بعدك ما ويلي ويلي يا بعك حاضر تمنيت حاضر تمنيت بويا بضعت ناديت بويا حاضر تمنيت بويا بضعت يا ابو يا قلبي بغي ما يهجع يا ابو يا قلبي بغي بيتك ما يهجع ومنعني أجري عليك حتى المدمع من المدمع الزهرق على وتطلع من المدينة الزهرق على وتطلع خلوني على مغصص أتجرع خلوني على مغصص أتجرع خلا فكر صحابك ويليتني داير ادخل هاجمتني خلا فكر صحابك ويليتني داير ادخل هاجمتني وياهم ايش سويت بويا بضعتك ناديت بوي وياهم ايش سويت بوي بضعتك ناديت بوي تدري تدري بعدك مارا وليا وليا بغيا تدري بعدك ما وليا وليا حاضرت منيت حاضرت منيت بور بضعتك النوبوه والواحي تدري ايش صار دار النوبوه والواحي تدري ايش صار بلا يا اذن دخلت علي الاشرار بلا يا اذن دخلت على ليال اشرا وانت اللي حييني تزورني يا المختار وانت اللي حييني تزورني يا المختار تسلم يا نتا من اهل الدار وتسلم تشيني تستأذيني من أهلي يدع من لذي تأرضي حمي سيتري طيب قوي البابي على صدري من لذي تأرضي حمي سيتري طيب قوي البابي على صدري هجماوي على البيت بويا بعديت ناديت بويا هجماوي على البيت بويا بعديت ناديت بويا تدري باعداك مارا واليا hazret mennet bu bazayta اسراني خلف الباب كسرا وضيل عي خلف الباب كسرا وضيل عي ودم صدري يا بو يا ميزجوا دايم ودم صدري يا بو يا دال معي قطيعه حيت المحسنين قطيعه المحسنين غير رتل وضعيق قطيعه من هال اثر صار والون من هالاثر صارت طبعت صرتي يا الله لي عيمتني وسي عطيل وسمتني صرتي الظالم عيمتني وسي عطيل من الالم من الالم والنتبور بضع ايام ناديت بور من الالم والنتبور بضع ايام ناديت بور جدر بعدك ما ويل يا ورياك ويل يا ويل يا رب ويلنا ما را ويل يا ويل هذا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد و محمد ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد مجور ان شاء الله مجور علمنا الصبر يا يا ابنة الانبئاء علمينا الصبر يا زهر علمينا الصبر يا زهر علمينا الفدا علمينا الفدا يا ابنة الانبئاء علمينا الفدا يا ابنة الأنبياء علمينا الصبر يا الله علمينا علمين علمين الصبر يا الله علمينا الفداء يا ابنة الأنبياء علمنا الصبر علمنا